أغلى العرب قدرت له إذا استثنينا مكة والمدينة والقاهرة ويقول عبد الله المسعود رضي الله عنه لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامدنا أن نهلك لولا أن من الله علينا بأبي بكر رضي الله عنه. الذين ارتدتوا على فئتين فئة منعت الزكاة وبقوا على ما هم عليه يعني بقوا على الصلاة وعلى الصيام وعلى, وعلى أحكام الإسلام إلا أن الزكاة منعوها قالوا كنا ندفعها لرسول الله فلا يمكن أن ندفعها لابن أبي محاها يا عن جسمان بالكليه وقالوا لو كان محمد صادق ما مات القلبيه لا يبوح فما كان من ابي بكر رضي الله عنه الا ان شمر عن ساعد الجد وجه بدل ذو شلكتالي وقال والله لو منعوني عقالا فعليرا الله عن أحد عشر واحد لغدالي مرتين وكل واحد من هذه الألواح له وجه أو له يعني قدم له مكانين ذهب إلى كلا فإذا تهيت فذهب إلى كلا على سبيل المثال خالد إذا إلى كل أحد من قويد العددين فإذا نزل منه ذهب إلى مالك من الألواح. من حد أنه قضي الله عنه واثق من النصر ومتمئن أن الله سبحانه ناصر دينه وأنه سيرعي كلمة وأنه سيدحر الأعداء الناسطين عن جاثة المبتعدين عن الطريق السويد هذه الأولية أيها الأحباب الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد وأمرهم أن يذهب إلى قويلة ابن قويلة الأثاث وبعد ذلك إلى مالك بن نويره ثم بعد ذلك الجيش الثاني بقيادة عطريمة بن علي بن أبي طالب وأمرهم أن يذهبوا إلى مسيحية في بلاد اليمن وكان قد استعى النبوة يبوه كذلك مردنا انه ادعى ان نمو الجيش الثالث في قيادة ابن حسنة وامره ان يذهب مساعدا لعكرمة ابن ابي جهل. الجيش الرابع بقيادة المهاجر ابن ابي ربيه وامره ان يذهب الى بلاد اليمن الى الاسود العرسي وهو في بلاد اليمن الجيش الخامس بقيادة خليفة ابن محسن وأمره أن يذهب إلى دماء لأماضي عناره والجيش السادس بقيادة عرفجع ابن غرطبا وأمره أن يذهب إلى ميلاد المهرة أيضاً وهي الآن في هنا والسابع في قيادة ابن مغازين المزالين وهو أخو النعمان ابن المغرم المزني باكِف النهاردة وأمره أن يذهب إلى كهانة في بلاد اليمن. والثامن بخلاف بقيادة العلاء ابن الحضرم وأمره أن يذهب إلى البحرين والتاسع بقيادة سعيد ابن حاجز وأمره أن يذهب إلى بلاد بني سليم. قيادة عاص بن العاص وأمرهم أن يذهب إلى أباعة والقائعة بقيادة خالد بن سعيد بن العاص وأمرهم أن يذهبوا إلى مشاردشان. سار خالد رضي الله عنه وحصل بينهم مواجهة هو وتوليفة بن قويلد وكان مع توليفة كما مر بنا عويل ابن حصن و. الشيخ في زارة ويقول انا الوحي ان جاءك جبريل ان جاءك كبير فقال له تكبر لك ولده وتك وما كان من قليلها الا انقرار هو وزوجته على فرسينه الى بلاد الشعر. ثم بعد ذلك هداه الله عز وجل أسلمه وحزن إسلامه وجاهد في سبيل الله والمواقع كربة في الحبوحات الإسلامية اتجه بعد ذلك إلى مالك بن الويرة مالك بن الويرة مالك بن الويرة هذا كان قد أسلم وعمره النبي عليه الصلاة والسلام. على صدقات قومه قال اذهب واجمع منهم الصدقات الزكاة يعني في الأربعيشات وفي المئة والواحد والعشرين شاته وفي المئتين والثلاثة مثلا ثلاث فيها سيار أو في المئتين وواحدة ثلاث فيها فأمره إلا أن الرجل جمع الأول أثناء جمعه للمال وللصدقات بات النبي عليه الصدقات كان منه إلّا أن حضر في المضي. قال إن الرجل سمع، والآن النبي عليه الصلاة والسلام سمع، وكان بعبارة قال قد هلك وأنتم أحق بأقواله. فالذي يأتي بعدك يكفه منكم أن تعودوا، فتكونون قد غفرتم للآن والآن قصة عملها جمعاء. والودقاء. جمعات من الكبر ومن الغبر ومن البقى ومن الأمراض وأراد أن يأتي بها للمدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قال من هو إسماعيل مالك ابن غير مالك ابن غير فما كان منهم إلا أن جمع الأمراض وأراد أن يتجهز بها إلى المدينة في هذه الأثناء توفي المستقى عليه الصلاة والسلام أخذهم الشعر في هذا المأس قال عندهم أولا بس فإن جاء أحد بعد أبو الريد يحفيه منكم أن ترجعوا إذا ما خرجتم منكم فتكونوا قد كسبت أنجم جاء أحد قولنا قال يا الله في الله وهذا شيء قليل وعندكم الشيء الكثير وإذا أقرأ منكم شكرا من القليل فقدتم الكثير. قال مالك هذا هو رأي. إن أردتم كأنهم نعراء ومان وتزوج خالد المفير الله عنه جبرا ثم بعد ذلك ماذك هذا له أخ اسمه متمم متمم ابن المويرة فبدأ ينزم القصائد في رثاء أخيه ويبتر من الرثاء. ويكثر من البكاء على أخيه، ويكثر من السعس على قتله، ويكثر من العويل على، وسمع بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال له يا مالك، أنت أكثر من الذبيعة ومن البكاء ومن العويل، وأنا ما تأخي زي. Han är den som har fått allt. Han är den سيف الله خالد، سيف الله خالد، دعوته إن رجع وإلا فالسيف بينك يديه، فما كان من الرجل إلا مصمم على ما هو عليه، على انقراضه وعناده من خالف الا انها فقط. وامر ان يكون رأسه تحت الاتافي. ماذا معنى الاتافي? إلا أن قاله والله يا أمي المؤمنين لو مات أخي كما مات أخوك ما رديته بكرمة راه لأن زيد بن الحطار أخو عمر مات شهيدا في المعركة يصول ويجود ويكر ويكر ويدافع عن الإسلام ويقالع الأعداء ويذف عن العقيدة ويقاتل من كفر فيها لو مات أخي كما مات أخوت ما بكيته ما بكيته أو ما بكيته بكلمة لكن عقل إيه أخي قتل مفتتاً وقتل ناعياً وقتل ناكصاً عن الطريق الأخير يقول عمر رضي الله عنه والله ثاني أحد على أخي بمثل ما عذاني به. هذا كلام كلام ما هو أحد أخوة مات شريعة والشغد في الجنة وأرواحه في حصيلة خير قد يقدون إلى الجنة ويروحوه وعما أنا فأخي ماتا مددا عن الإسلام وقتل لنحيه ولمقوصه وإنحرافه ولمره يقول عمر رضي الله عنه وقد ارتاح لهذا الكلام وغيح به والله ما عزاني احد على اقل في جزء ما عزاني شارع تجعل سلعان المتسير إلى خالد لا يبثل في الإسلام يعني خوفة للسيد الناس لما سمعوا الانتصار انتصر على انتصر على قليحة وانتصر على مالك بن نويره ولا يمر بماء إلا انتصر على أهله فمنهم من أسرع إلى خالد وقال إنني حصل مني ما حصل وأنا الآن راجعون ومنه من اتجه إلى أبي بكر في المدينة وقالوا إننا قررنا فينا وقد رجعنا إلى الحق وإلى خريص الصلاة وذلك خوفا من أن يقتل كما قتل من ارتد عن الإسلام لمن أسابته السرية فسنقبل منها حمله من تقول اني رجعت الى ما خرجت منه ومن من يقول انا ما رجعت بس مسكت المال صار يرجع مسكت الزكاه يعني مثلا انا عندي 40 كيس هذه الكيس واحده مسكت الوحده هذه وقال انا الان عائد الى الحق وراجع الى الصواب ونهى ان خاف ما من الانتقاء بخالد ومن الانتقاء بجيشه وراثاً وزع طريقه الى المدينة ليرتقي بابي بكر والصدين ربنا الراب عنه وارضاً نعم ومن من بدأ الى ابي بكر ولم يدد خالد إما عمد خالد لا جبريم طيب آجا وسلم وهما آجا وسلم وينخى الى الاد تعرفون جميعا جبل طي أجا جبل أي طي جبل مدى واحد اسمه أجا وثالث اسمه سلمان توجه هاي لينجمع رضي الله عزيز نعم فعفته وعامره وغطمان ينظرون الإسلام ويسألونه الأبان على ديائي ومبلاده يسألونه الأبان على ديائي وعلى دياره وعلى أمواله وغلبوا السعدين الزكاة من قتلها نعم وظهروا التوبة فكان اعتاها ارهب شكا فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وارواهم الا بحقها نعم راى الرقوم وقام الصلاه وضل من سكن كان منه مخالف وخذ عليهم الردود والدع عليهم لعن قال الا كنا موجودين واذا نكسر السيف واذا عرفتم ما فيه الا أقطع علقا، أريد أن عليكم العهد، ألا تنتصروا مرة ثانية، وألا ترجعوا عن طريق الحق، وألا تحيدوا عن الصواب؟ أعطوني العهد، أن ربما الآن يقولون، أن الموثيين بعد ما يتحركون مسافة ليلا أو ليل يرجعون إلى الجنان، إلا أنهم رضي الله عنهم أخذ عليهم العهد والبيت. أن يفر بما عهدوه عليه وآخذ عليهم الوحوظ والمؤثير لتبايرون على ذلك أهداك ونشاك على النيل وعلى النهار كان هناك مر بنا رجل اسمه حجينا ابن حسن وهو شيخ قبيلة بزارة وقد بياء إلى عبي بكر رضي الله عنه، حينما ارتدت كثير من العرب أضمن لك على الزهر وقال لا, لا لا نجع لك سيّن أبدا فالرجل انحرف على الجهة ونأى عن الطريق السيور في تلك اللحظة فما كان من خالد إلا أن أرسله مخطوف اليدين إلى المدينة فبدأ الصبيان في المدينة على خارص الآخر ينخذونه بالجريف جريف ينخذ يقول هذا مرت بعد الإيمان ولا عيب عن الجاده بعد اسلامك وتمسكك وعلى كيف الله اصلا ما وبعد وبعد الرجل حصل فقالوا نعم جابته وطلع يجادل هنا الى دفته مجموعه الاذاه في الدنيا ذات يعني كثر رجل زعيق وكثير وكبير قرف لكن مع ذلك والله في يجد انه يحاول ان ينحرق كما حصل بالنسبة للعليم زعينا قرص متمامة في الاوتاة وكان في اليمامة دعا قومه الى الامان ودعاهم الى التمسك ودعاهم الى عدم الاخراف ودعاهم الى التبات على الهد لكن بعضهم وافق وبعضهم لم يوافق فشكشوق القبائل يقتربون كانت أو يجعل الله بسببه التبادل والصورة والصفة ذكوري. كما حصل بالنسبة لعدي عدين عاد. ان يا اصول ذلك الجري ما يجري بولا ويقول حتى الاخبار الساعه يجري جري الجنه ويقول يا هذا الذي من طاعته فاقول ايعتق الله اتقرت بالله بعد ايمانك فيكون والله ما كنت خا قال ابن بني وغيرهم عندنا من بني عامر لما أنهم عاهدوا خالد رضي الله عنه لما عاهدواه وعلى الرجوع إلى الطريق الصلاة وعلى الإنام فقد منهم خالد هذا من جنسه وسأل ما هؤلاء المجاهدين كتاب؟ كلا عندك كتاب كلا عندك كتاب لأجل أن ثالث المعارف يعادل العبد لهم لا قد لا يوثق بهم أن يدخلوا المعركة قد لا يوثق بهم أخذ نبيته من سلاح وسلمه للمجاهدين وأخذ عليه بيان بيانه أدري أن يعيد لهم بعد انتهاء المعركة وأخذ خالد من بن عامر وغيره من الرد من من بيعوا الإسلام كلما تهر من سلاه إذا علم ما ظهر من السلاح أي سلاح كاوس روب ساي أي شيء يصنع السلاح وأخذ ما بيدين سلاح لبولين ما رجع عندكم شيء لأنه قد يكون عندهم شيء خفيف وقال أعطوني اليمين أو العهد أو الميتة أنهم لم يبق لديكم شيء أعطوه العهد والميتة ثم بعد ذلك. قومه فإنا حلف تركم ولن أبم شد الأسر حتى عتوا بالعد نعم هذا يعون بما بقي عندنا نعم واخذ بهم شراحات كثيرة فقاته اقواما يحتادون اليه في قتال ادويم وكتبوا عليهم ثم ردوه بعد يعني تلاحظون ان قعود هذا عنده قوس هذا عنده رمح هذا عنده, عنده آلة كتاب اخذها منه sålmaa li mujahidin, li qatiluhum, va illa tahtal, mu'ida fi afkamihna. Och det är också en av de saker som han säger om han är en av de saker som han säger om han är en av de saker vi har inte fått har har جنة وقتلاته في وَأَن وأن عَلَيْنَا مَا ما أخذتم مننا ولا نرجع عليكم ما أخذنا الشيء اللي بطرنا بي مِنَّا الشيء اللي بطرته بي منا تعيدوه تعيدوه إلينا وأن تلقوا وطيلوا في سبيل الله في أهداه الفريق 40 في كل أولاده